والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إذا راهيه لأبيه آزر أتت يَخُذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُنْقَلِبِينَ فَلَمَّا لَيْلٍ رَأَاكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ كُنَّا مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً هذا هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي إِن وَدَّهْت وَجهَ للَِّذِي فَقََ السَّمواتِ وَالأَرُ بَحَنِي فَ وَمَا أَنَ نَ لِمُ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 اشَرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ سءمَ نَهُ بِغُمِن أُلِكَ لَ لِأَمْنُ وَهُ مهَتَدُون وَتِركَ حُجةُ نَ آتَنَه إِذَرَهِي مَا عَلَ قَوْمِن نَوفَعُودَ رجاتٍِ كَحَكِيمٍ عَلِيمٍ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كِلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع واليونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ویم وجہ وہ دین سیم لو دیا شوکل ہری پن کن لون اکلین تین کی تلکھ نو أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حقا جل موہل بریم شریم الكتاب رولیم تم مل اکم کل فیم یلون کتاب دئی ولی من دین بلتی ہے من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 اخرجوا انفسكم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتم منافرة وَلَمَرَّتْ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ غُرُورِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ شوركا لَقَطَّقَ مَا بَيْنَكُم وَظَلَّ عَنْكُم مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الحي ذَلِقُ اللهَّهُ فَأَنَّ تُؤفَكُون فَالِقُ إصباحِ وَجَعَلَ الليلى سَكَنَون وَالشَّمسَ وَالقَنَ رَح صبَانك ذَلِكَ تَقَضعُ العزيِيزِ العلم. وَهُوَ الذي دعل لكم الندوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم إن نفس واحدة فمستقض ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا لا تَكُل لِشَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِدُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ نُطْلِعُ نَاقِلاً ظَرَ مُتَشَابِهًا اُنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ما كانوا يعملون واقسم بالله دهداه وَمَا يُشَّعِرُكُم أََّهَا إذَا جَ أَتْ ل يؤِّنُون وَنُقَلِّبُ أَفْقِدَتَهُم وَأَبَ صَارَهُم كَمَا لَم يؤِّن بِهِ أَووَلَ مَرَّّتِ وَنَذَرُوم فِي قُيَانهِ يعَّهُون